الحمد لله العلي ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء أ ح و ى خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت ا ل س ر ى و إ ن نجهر بالقول ف إ ن ه يعلم السر و أ خ ف ى هو الله لا إ ل ه إ ل ا هو له ا ل أ س م ا ء الحسنى و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى نبي الهدى وليس العدا و ص ح ب الندى كامل المعنى دليل السرى خير الورى فائق الحسنى رسول الرضا أ ن و ا ر ه ت م ل أ الفضا وعنه ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى يروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي الذي له م ن ا ق ب حسن لا تبيد ولا تفنى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله إ ن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم ا ل إ ن س ا ن و أ ي ن ما وجد ا ل إ ن س ا ن يوجد الصراع بل إ ن الصراع يوجد في دواخل النفس ا ل ب ش ر ي ة ا ل و ا ح د ة وداخل كل إ ن س ا ن على ح د ة بين بوادر الخير ونوازع الشر وبين الحق وبين الباطل و إ ن لله في الكون سننا تقوم على ا ل م غ ا ل ب ة و ا ل م د ا ف ع ة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ل ه د م ا ل صوامع وبيع و ط ل و ا ت ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و إ ن الكون يقوم في سننه على ا ل م غ ا ل ب ة و ا ل م د ا ف ع ة ف إ ن الرياح ت أ ت ي ف إ ذ ا ب ا ل أ ش ج ا ر ت ت س ن ى تقاوم الرياح لتبقى و ا ق ف ة حتى لا تذهب أ د ر ا ج الرياح وهكذا يعيش كل الناس يدافعون عن مصالحهم وعن منافعهم في هذه الدنيا أي والأموال والأعراف في الدنيا كانت كانت كل المصالح المنافع سواء والتجارة والعقول إنسان تتسنى هذه وهذه يسعى ل ل م ح ا ف ظ ة على ما يملك من منصب وجاه و م ك ا ن ة ورفعه ولكن من أ ع ظ م سنن الله أ ن أ س و أ أ ن و ا ع الصراع و أ ق و ا ه ا ولا يرجى برؤها هو الصراع الذي يكون في ا ل ع ق ي د ة والدين وكل العداوات ترجى مودتها إ ل ا ع د ا و ة من عاداك في الدين و إ ذ ا حصل التباين العقدي والاختلاف الحضاري وال وال وال وال والتعدد الثقافي إ ذ ا ب ا ل أ م م تتصارع والمجتمعات تتكاتل و إ ن معظم أ ن و ا ع الصراع الذي يدور في العالم في غ ف ل ة من المسلمين إ ن م ا هو صراع معتقدات و ه و ي ة وثقافه إ ن ه بقاء من أ ج ل ا ل ع ق ي د ة والدين وبالتالي تحمي أ م ر ي ك ا إ س ر ا ئ ي ل ل أ ج ل الدين إ ن ح م ا ي ة إ س ر ا ئ ي ل واجب مكدس عند جميع حكام أ م ر ي ك ا بدءا من جورج واشنطن مرورا ب ك ا ر ت ل وبوش ا ل أ ك ب ر وكلينتون وبوش ا ل أ ص غ ر كلهم يرددون ع ب ا ر ة يقولون ان ح م ا ي ة إ س ر ا ئ ي ل واجب مقدس وان أ م ر ي ك ا إ ذ ا لم تحمي إ س ر ا ئ ي ل تخون الله وتخون دينها ونحن ك أ م ة م س ل م ة ننطلق في تعاملنا مع أ ع د ا ء ملتنا ومع خصوم ديننا من منطلقات ه ش ة ل ل أ س ف الشديد البقاء والاستعمار والموارد والنفط والبترول و إ ل وال... ى غير ذلك و أ ن ا أ ر ى أ ن هذه قضايا ج ا ن ب ي ة ا ل ق ض ي ة ا ل أ س ا س ي ة التي تحرك العالم كله في عصرنا ق ض ي ة المعتقدات و ق ض ي ة ا ل ث ق ا ف ة وهي ا ل ق ض ي ة ا ل ح ي ة وما أ س م ا ه الغرب بصراع الحضارات إ م ا أ ن يبقى ا ل إ س ل ا م و إ م ا أ ن يبقى غيره ولكن المهم أ ي ن عالمنا ا ل إ س ل ا م ي من معتقداته ومن ثقافته إ ن عالمنا الاسلامي الشديد هو العالم ا ل أ غ ن ى ماديا و ا ل أ ر ق ى مواردا بل والمتفوق روحيا غير أ ن ه في ذيل الامم وفي م ؤ خ ر ة الركب بل تتداعى عليه ا ل أ م م تقتسم أ ر ض ه وتجتاح دياره و و و وتهدم مبانيه وقبل ذلك تخترق معانيه وتغير أ ف ك ا ر ه ومناهجه و ل ل أ س ف الشديد يعاني العالم ا ل إ س ل ا م ي من هذا التداعي الذي وصفه رسول ا ل إ س ل ا م ص ل قبل سبعه وعشرين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من السنين يوشك أ ن تتداعى عليكم ا ل أ م م كما تتداعى ا ل أ ك ل ه إ ل ى ق ص ع ت ه ا قلنا او من ق ل ة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أ ن ت م يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ب ط ب ي ي ع معتقداتكم وعدم الاعتزاز بثقافتكم وعدم ا ل د ع و ة إ ل ى دينكم والركون إ ل ى الدنيا ولذلك الوهن حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت و ك ر ا ه ي ة القتال وبالتالي سوف يحصل تدخل في السودان من قبل ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ونحن من على هذا المنبر نقولها كلمه لله إ ن دخول قوات من ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة في السودان يعني ب د ا ي ة حرب عليهم و إ ن المسلمين في سوداننا لن يسكتوا و أ ن ا أ ق و ل من هذا المنبر ولعل ا ل ك ل م ة تصل ل ل أ م م ا ل م ت ح د ة أ ن تتعقل والا تعيد السيناريو الع... الذي حصل في العراق إ ن م و ظ ف ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة بعد هذا لن يؤمن على أ ر و ا ح ه م في شوارع خرطوم ولا في نياله ولا في الفاشل ل أ ن ولاه ا ل أ م ر في دارفور أ ع ل ن و ا ا ل ت ع ب ئ ة والجهاد وهذا يعني ا ل م ص ا د م ة و إ ر ا ق ة الدماء ان أ ر ا د ت ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة أ ن تحافظ على ا ل أ ر و ا ح و أ ن توقف ا ل ن ذ ي ف وجاءت من أ ج ل ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ غ ا ث ة عليها الا توسع ا ل ش ق ة وعليها الا تسمح بهذا التدخل الذي لم ي س ك ت عليه الناس وما كل الناس يتفهم وما كل الناس يتعامل بالتعقل ولذلك يوشك أ ن تتداعى عليكم ا ل أ م م ينبغي أن ل ا نكون سطحيين أ ن نناقش القضايا من خلال أ ص و ل ن ا وجذورنا من خلال القرآن الذي يقول ود ل و كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ان الدوافع سيئه وهي الحسد ان اهل الكتاب يعلمون علم اليقين ان رسول الله محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين ولكنهم أ ن ك ر و ا ما عرفوا من الحق فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنه الله على الكافرين إ ن الدين صراعه صعب و إ ن م ح ا ر ب ة المعتقدات ق ض ي ة ص ع ب ة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إ ن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير تتبع ملتهم بالرغم من أ ن الكفر ملل وجماعات ويهود ونصارى ولكن اليهود يتجمعون من اجل محاربه الاسلام والمسلمين بتشويه صوره نبيه بمحاربه افكاره بالتدخل في دياره التدخل المباشر وغير المباشر وبالتالي تصبح القضيه قضيه المسلمين المستضعفين الذين تركوا دينهم ان الكفار ما تجراوا علينا الا لضعفنا وما دخلوا ديارنا إ ل ا ب م ع ا و ن ة من بني جنسنا ومن بني ملتنا ضرب الدول من أ ر ا ض ي دول واحتل الديار ودخل الكفار بلاد والذي أ ع ط ا ه م المساحه هم المسلمون قالوا لهم تعالوا انصرونا فتحوا لهم الباب و أ ع ط و ه م المبررات لدخول بلاد المسلمين لو كان المسلمون حقا على دين لنصرهم الله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 ينتصر ب ا ل إ ي م ا ن وينبغي ان نقف بكل ص ر ا ح ة مع هؤلاء الكفار الذين يعادوننا حتى تتبع ملتهم فرنسا وانجلترا كانتا من أ ل د أ ع د ا ء أ ل م ا ن ي ا أ ل م ا ن ي ا وفرنسا وانجلترا تقفان ضد ح ر ك ة حماس وتقطع ويقطعون المعونات يا س ب حتى ا الله ن ح ا ل أ ع د ا ء تجمعوا بعد أ ن كانوا في حروب ع ا ل م ي ة يقتل بعضهم بعضا تجمعوا علينا الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ي ؤ ل ن تضامنه مع الدنمارك التي شبت صحافتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنت فيه في رسوم كركتينيه س ا ق ط ة لا تعرف التعقل ولا ل غ ة الحوار ولا النقاش لو تكلموا عن نبينا كلاما فيه شبهات لماذا يفعل كذا لماذا يعلن الجهاد ناقشناهم أ م ا ان ي أ ت و ا برسوم من التركتين ي س ي و ن به إ ل ى خير ا ل ب ر ي ة و إ ل ى أ ف ض ل الرسل في ظل ذكرى ا ل ه ج ر ة إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا لم يسلم من المشركين وما أ ت ى أ ح د بمثل ما أ و ت ي به إ ل ا أ و د ي ل أ ن دينه حي وفاعل ومصاب و ل أ ن ه دين جاء من أ ج ل أ ن يحرر ا ل إ ن س ا ن من الشهوات و أ و ر و ب ا غ ا ر ق في ع ب ا د ة ا ل م ا د ة وفي ع ب ا د ة ا ل ج ن س الدنمارك ا س و أ بلدان الله في ا ل أ خ ل ا ق ولذلك تعادي نبي ا ل أ خ ل ا ق لو كان عندها أ خ ل ا ق لاحترمت رسالته وان خالفته ولما سئل رئيس ا ل ص ف ح ة ا ل ث ق ا ف ي ة التي نشرت الصحيفه ت نشرت ي ا ل التي نشرت فيها هذه الاساءه هل يمكن قالوا, هذه حرية قالوا لو كتب عن اليهود و ا ل إ س ا ء ة إ ل ي ه م أ ك ن ت م تقولون أ ن ه ا حريه تعبيث ف إ ذ ا برئيس ا ل ص ف ح ة ا ل ث ق ا ف ي ة يتهرب من ا ل إ ج ا ب ة و ا ل إ ج ا ب ة أ ن ه ا إ ذ ا ما كتبوا وقالوا أ ن ا ل م ع ر ق ة التي وقعت لليهود في أ ل م ا ن ي ا ا ل ن ا ز ي ة على ي د ه ن س ر انها أ ك ذ و ب ة ي ه و د ي ة صنعها ا ل إ ع ل ا م و ا ل أ ف ل ا م اليهودية قامت ق ا ئ م ة الدنيا وتكلموا في مهاتير محمد وفي ومن قبله رجاء رجاء جارودي الذي قال أ ن هذا حكم في فرنسا ل أ ج ل ماذا ل أ ج ل أ ن ه تكلم عن اليهود ونحن لايريد لنا الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي أ ن ندافع عن ديننا افيقوا ايها الناس اوربا ليست لكم بصديق أوربا, اوربا عدوكم يا ايها, الناس. يا أيها المسلمون افيقوا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ه أ ن ت م اولئك تحبونهم ولا يحبونكم أ ي ن العلمانيون في ديارنا لماذا لا يدافعون عن رسول الله أين ا لماذا ت بتقديس ش د ق ن ل أ واحترامها واحترام لا في ي ب ر ن ا لماذا الذين تتبنى و الدفاع عن رسول الله؟ الحركات والتيارات والجماعات الإسلامية لماذا ت ا ل ع ل م ا ن ي ة ولو مر الدفاع عن مقدسات ا ل أ م ة لتعلم أ ن ه م أ ذ ي ا ل أ و ر و ب ا و أ ن ه م أ ت ب ا ع ه م ليعلم الناس ما تخفي صدورهم أ ك ب ر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا ما عنتم ودوا لو تدهنوا فيدهنون يريدون أ ن يمكروا بكم ويريدون أ ن يقاتلوكم ويحيكون المؤامرات والقران يفضحهم ويقول سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم و إ ن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف ا وعده رسله وبما ف ي ه محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله الرسل جميعا ونصر ن ن ب ي الدنمارك ص ى الله ا عليه وسلم ل ا س و أ د و ل ة في ا ل أ خ ل ا ق ونبي ا ل أ خ ل ا ق هو نبينا صلى الله عليه وسلم هل تعلم أ ن أ ك ث ر د و ل ة ينتشر فيها زواج الرجال من الرجال في الدنمارك هل تعلم أ ن وزراء في ا ل د و ل ة يمارسون ا ل و ز ا ر ة ويحلفون اليمين الدستوري تزوج بهم من الرجال رجال في الدنمارك وزراء مزوجين م ز و ت ر ق ا ه مزوج وراجل زيه ما هو المزوج ما هو مزوج؟ اقل من انه يزوج ه و مزوجين هؤلاء حق لهم ان يسيئوا رسول الله حق لهم لانهم ف ا ق ط و ن و س ف ل العقلاء من اهل الابيات الذين يخالفون الاسلام يخالفون ا ل إ س ل ا م ب م و ض و ع ي ة ويناقشونه ب ع ل م ي ة أ م ا أ ن تسيء كل الناس يحسن ا ل إ س ا ء ة ولكنا لا نسيء ح س ن ا ا ل إ ة و ل ك ندافع لا نسيء ن عن نبينا صلى الله عليه وسلم و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ت أ ذ ى من قريش ومن الكفار حيا وانا ومن يوم أ ن خرج إ ل ى الدنيا وصدع بدعوته فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ف عن المشركين إ ن ا كفيناك المستهزئين لقد ا س ت و ز ئ به وبرسل من قبله صلى الله عليه وسلم وما من م ج ت م ع إ ل ا وعاد الرسل وعاد ا ل أ ن ب ي ا ء أ ت و ا ص و ا به بل هم قوم طاغون والله يعصمك من الناس إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر هو ا ل أ ب ت ر ح ق ي ق ة ويقيني الراسخ الذي لا يتطرق إ ل ي ه شك أ ن الله سينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم انتقاما إ ل ه ي ا ل أ ن ه قال من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب فكيف بسيد ا ل أ و ل ي ا ء و إ م ا م ا ل أ ت ق ي ا ء إ ل ا تنصره و ف ق ا د ن ص ر ه الله من ذي قبل و لذلك انا ل ا م ة أ ن ت ف ي ق و أ ن تعلم أ ن ه ا ليست مجرد ح م ل ة ع ا د ي ة إ ن ه ا ح م ل ة ضد ا ل إ س ل ا م و ضد المسلمين الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ي ع ت ب ر ن ا عبيد الله يقول مستمعا أ ي م ق ا ط ع ة ل ل د ن ما ر ك تعتبر مقاطعه لاوروبا كلها لا ر يحبس لنا الهوا كل اوروبا عمل الشرزات و لو أ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي استيقظت حكوماته من ا ل غ ف ل ة ومنعوا جميعا البترول عن أ و ر و ب ا ل أ ذ ل ت أ و ر و ب ا إ ن أ و ر و ب ا تتطاول علينا بضعفنا أ و لضعفنا لا نمتلك ا ل أ س ل ح ة في عالم يتحدث عن ل غ ة ا ل ق و ة نحن ا م ة ض ع ي ف ة ض ع ي ف ة ل أ ن ن ا أ ض ع ف ن ا أ ن ف س ن ا ينبغي أ ن نستفيد من هذه ا ل ح ا د ث ة بالحديث عن مغازيها ودلالاتها العميقه ليس مجرد م ا م و ج ة الغضب التي عمت العالم ا ل إ س ل ا م ي يا أخي هذا رسول الله هذا خط أ ح م ر لا يمكن ليس هذا احتلال العراق ولا ت خ ت ي ا ل م س ل م ي ن هذا سب ب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرني ب م ق و ل ة شيخ الاسلام ل ت ي م ي ة أ ن أ ي سب للرسول صلى الله عليه وسلم انتصار ل ل إ س ل ا م ل أ ن ه سيحيي مشاعر الغضب وسوف يستيقظ النائمون من سباتهم وسوف ينتبه العلمانيون من رقابهم وشعاراتهم ا ل ب ر ا ق ة الجوفاء سوف تحيا ا ل أ م ة إ ن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ي ى أ م ة ا ل إ س ل ا م من الخليج إ ل ى المحيط أحيى أمة ا ل ل إ س ا م ا م ت ل أ ت الشوارع وقفت الحكومات مواقف ق و ي ة بعضهم صحب السفراء وبعضهم استدعى السفراء س ف ر الدنمارك ء ا في بلادهم وما أ ظ ن ان الدنمارك يكون عندها سفير عندنا في السودان و إ ن شاء الله ما يكون عند ه ذ ا ت ه والحمد لله ما عندهم سفير عندنا م ق ا ط ع ض خ م ة قال أ ك ب ر رئيس ش ر ك ة أ ل ب ا ن في الدنمارك ما بنيناه في أ ر ب ع ي ن س ن ة انتهى في خ م س ة أ ي ا م انتهى في خ م س ة أ ي ا م هذا رسول الله يا ناس هذا رسول ا ل إ س ل ا م يا أ م ة ا ل إ س ل ا م هذا رسول الدين يا أ م ة محمد ماذا ينتظر المسلمون في العالم أ ت و ق ع أ ن يطرب جميع سفراء الدنمارك من جميع الدول ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ع ر ب ي ة و أ ت و ق ع أ ن يسحب جميع السفراء من الدنمارك وتغلق السفارات فيها ولو أ ر ا د الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي أ ن يدخل ا ل م ع ر ك ة فلتغلق جميع السفارات ا ل إ س ل ا م ي ة في جميع دول الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ما الذي سوف يحصل هل سنموت من الجوع لعل هذا ينفعنا أ ن نقبل على ديارنا البور و أ ر ا ض ي ن ا ا ل و ا س ع ة فنزرعها إ ل ى متى يعتمد الناس على الكفار يذلونهم ويحتلون ديارهم ويدافعون عن إ س ر ا ئ ي ل ويضعون ا في قلب المنطقه نكايه في الناس الى متى إِلَى م متى متى تفيق ى مَتَى ت الامه افيقوا ايها الناس افيقوا ايها الحكام إ ن ه ا ن ق ط ة ف ا ص ل ة في التاريخ لم يسيء المسلمون إ ل ى نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء أ ب د ا ً بل آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله نحن لا نسيء ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ن ا أ ت ب ا ع ه م بل حتى م ل ك ة الدنمارك التي قالت أ ن هذه ح ر ي ة وعلى الناس سبحان الله الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يقول سب المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ر ي ة ولا يرى في الشعوب ح ر ي ة أ ن تقاطع من تريد أ ن تقاطعه يا ا خ ا ماذا نشتري ح ر ي ة أ ي ض ا تتشدقون ب ح ر ي ة ما هذا ا ت ن ا ق ض الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي كان ب ح ر ي ة جميل نحن ماذا نشتري ايضا ح ر ي ة تعاقبوننا على حريتنا ن أتنا بينا ا المزاني على تعاقبوننا وتتصاولون أ ن ا لا أ ق و ل نبينا إ ن الذي يطعن في نبي الله طعن في جميع ا ل أ ن ب ي ا ء من قبله أ ن ا لا أ ق و ل نبينا هو نبي رب العالمين ولذلك صلى ب ا ل أ ن ب ي ا ء وكان يحبهم وعيسى عليه السلام سوف ينزل في آ خ ر الزمان وسوف يحكم ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم سوف يحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م إ ن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سب بكل ا ل أ د ي ا ن كانت ا ل أ د ي ا ن ا ل م و ج و د ة حق لكنها ليست ب أ ب ي ا ن حق ا ل أ ط ف ا ل في العراق ا ل أ ط ف ا ل في العراق يفرشون العالم الدنماركي ويمشون عليه ب ا ل أ ق د ا م تعبير بسيط من اطفال لا يملكون للدفاع عن نبيهم الذين ربما سماهم عليهم آ ب ا ؤ ه م محمد و أ ح م د ويسمونهم على أ س م ا ء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والماحي وال وهكذا يسمونه و م ز م ن ومدسم هؤلاء الذين سموهم ا ل أ ط ف ا ل في العراق يخرجون في مظاهرات ويمشون على العالم ا ل د ن م ا ك ي إ ه ا ن ة لهم ولكن أ ق و ل ينبغي أ ن نقف مع حقائق ا ل أ م و ر و أ ن ل ا نتوارى ك أ م ة م س ل م ة لماذا نستهدف يستهدف ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ضد الشهوات وضد المصالح والمنافع للجماعات والمجموعات والدول يستهدف ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه م يحتقرون أ ن تكون أ م ة ا ل إ س ل ا م تمتلك هذا الرصيد الضخم و... و... و... وياتيها ت ت أ فيه النبي آ خ ر الزمان وكانوا شرفا يريدونه ل أ ن ف س ه م ويحارب ا ل إ س ل ا م لضعف المسلمين هل تعرف أ خ ي المسلم أ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يمتلك سبعين في المئه من احتياط النفط العالمي أراضي بأراضي المسلمين تسمى وتمتلك وتمتلك سته وستين في الميه من الحديد العالمي وسبعه واربعين في الميه من اليورانيوم العالمي وثلاث وخمسين في الميه من ا ل م غ ن ي ز ي و م الموجود في العالم وتمتلك ثمانين في الميه من الثروات المائيه و 85 من ا ل ح ي و ا ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة وخمس ة وثمانين في المئه من, فقراء العالم, من العالم الاسلامي لماذا ل أ ن ه م يعتمدون على غيرهم يمتلكون ا ل ث ر و ة ا ل م ا د ي ة لكنهم لم يمتلكوا الثروة الفكرية ولا العقول النجرة ولا السواعد القوية ولا الزمائل الحية النقية التي تحافظ على ثرواتها ومقدساتها وممتلكاتها على هل تعلم؟ أ ن أ س و أ ما يواجهه العالم ا ل إ س ل ا م ي غياب هويته وعدم الاعتزاز بدينه والتواري خجلا من معتقداته هل تتصور لماذا حزمتنا اوروبا وتفوقت علينا ماديا وعسكريا تفوقت علينا ل أ ن ن ا نقاتل بغير ه و ي ة و هم يقاتلون ل أ ج ل معتقداتهم و ا ل أ س و أ أ ف ي ق و ا أ ي ه ا المسلمون اليمين المتطرف يدعو الى م ظ ا ه ر ة ع ا ر م ة في الدنمارك غدا من أ ج ل أ ن يحرقوا المصحف الشريف في كوبن هاند في أ ك ب ر س ا ح ة م و ج و د ة في الدنمارك ولو أ ن ه م حرقوا المصحف لن يبيدوا ا ل إ س ل ا م ولن ي ه د م و ا الدين المصحف موجود في الصدور المصحف موجود في العقول إ ن هذا المصحف صغارنا يحفظونه. صغارنا يحفظونه ان هذا المصحف قام في الدور هذه دور هذه دار واحده فقط من الدور دار الحسن ل ت ح ف ظ ا ل ق ر آ ن نساءنا من كبار السن وجداتنا وعماتنا يحفظن ا ل ق ر آ ن د ا هوس كان مشيت وحرقت المصحف في ا ل س ا ح ة المصحف انتهى المصحف موجود في العقول ولكن هل ت أ ي ا ل أ م ه فتجعل المصحف مهيمن على حياتها و أ س ا س ا لتربيتها و ل أ ب ن ا ئ ه ا هل ستدفع ا ل أ م ه بصغارها لحفظ ا ل ق ر آ ن والدفاع عن الدين و ا ل م ل أم أم أ م حبيب رضي الله ت عنها ا ل ى ع ن س ي ب ة ب ا ل ت ك ع ب ا ل م ا ز ن ي ه خرج حديث ولدها في قتال ا ل ر د ة ليقاتل مسيلمه الكذاب ونحن نقاتل في جبهات ك ث ي ر ة صحف في فرنسا تنشر ا ل ق ض ي ة وصحف في أ ل م ا ن ي ا تنشر ا ل م س أ ل ة وصحيفة في ا ل أ ر د ن تنشر هذه الصور أ ي ض ا في ا ل أ ر د ن في ا ل أ ر د ن صحيفه اسمها حسان ولا شيحان ولكن نحمد لمالك الصحيفه أ ن ه أ ق ا ل رئيس التحرير ومدير التحرير والذي كتب وكذلك أ ق ي ل ا ل رئيس التحرير رئيس ا ل ص ح ي ف ة ا ل ف ر ن س ي ة التي أ ع ا د ت نشر الصور لكن المهم الذي ينبغي أ ن يعرفه الناس أ ن ا ل م ع ر ك ة لم تنتهي ولو اعتذر في الدنمارك والاعتذار الذي قدمته ا ل ص ح ي ف ة اعتذار باهظ لم تعتذر عن الصور والرسوم انما اعتذرت عن انها اثارت المسلمين فقالت انا اعتذر المسلمون في الدنمارك من الدنماركيين قالوا لا نقبل هذا التصريح الغامض نريد تصريحا صريحا بان هذه الرسوم ب ا ط ل ة وما كان ينبغي ان تكون والذي يراد من كل هذه ا ل ح م ل ة ت ف ر ي ق دمه ك ا ي ن ا ل ق ب ا ئ ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ن ه ا ذ ا ت ا ل م ؤ ا م ر ة أ ر ا د ت ق ر ي ش و ن ك ل ق ب ي ل ة فتى ل ي ق ت ل ف ي ت ف ر ي د م ب ي ن ا ل ق ب ا ئ ل ل م ا ق ا م ت يكون ن ا ك ا ر ي ك ن ه ا ك ا م ن ه ا ك امر ي ك ه ا ك ا ل ر ي ك و ا ك امر و ن ه ن ر يكون ه ن ر يكون ا ك ا م يكون هناك امر يكون هناك ا ر و ن ه ا ك ا ك و ن ه ا ك م يكون ه م ر يكون ه ن م ر يكون ه ن م ر يكون ه ن ا ر ق ب ي ن ا ل ق ب ا ئ ل ولو كان هنالك مليار امتين ي مليون مسلم حقا لحاربوا أ و و ر ب العالم ا كله ل أ ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ك ان ه ن العباس م و ن حقا لحاربوا ل ا ا ل كله ل م إن ع ا بن عباده بن نظله الخزرجي يوم أ ن بايع ا ل أ ن ص ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة قال يا قوم أ ت ع ر ف و ن على ما ذ ا تبايعونه إ ن ك م تبايعونه على حرب ا ل أ ح م ر و ا ل أ س و د والعجم والعرب والناس ك ا ف ة و إ ن م ا هي أ م و ا ل ك م ودماؤكم تهبونها ف إ ن كان لكم من ا ل ق و ة و ا ل م ن ع واليقين و ا ل إ ي م ا ن ف ف ع ل و ا لو كان ه ن ا ك عالم إ س ل ا م ي ل يحارب العالم كله ل أ ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا أ ق ل الواجب فالذين الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون ولذلك إ ذ ي ب ك ر بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص من مقامه الشريف شيئا انما يرفعه لانه عند الله ورفعنا لك ذكرك لانه عند الله عالي المقام وشريف القدر صلى الله عليه وسلم لكن تبقى القضيه قضيتنا نحن كامه علينا ان ننظر في جانب الاهويه ه و ي د ن ا ك أ م ة م س ل م ة أ ي ن ا ل إ ي م ا ن أ ي ن ا ل ع ب ا د ة أ ي ن ا ل أ خ ل ا ق في مجتمعات المسلمين على المسلمين ان يقوموا بتصحيح ما, ما, ما عندهم ل أ ن الله عز وجل قال و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا من أ ك ب ر أ س ب ا ب ضعف المسلمين ضعف هويتهم ثانيا هزيمتهم ا ل ن ف س ي ة أ م ا م الكفار لتفوق الكفار علينا ماديا وعسكريا فنرى أ ن أ ق ل منهم وهذه م ش ك ل ة المهزوم دائما المغلوب مولع بتقليد غالبه في زيله وشعاره ونحلته وسائر عوائده ما زال شبابنا يلبسون الفنائل التي فيها المغنيون الغربيون وهم يمسكون بال بالميكروفون ويغنوا ما زال شبابنا تعيش أ ف ي ق و ا أ ي ه ايها الناس أ ف ق ا أ ي الناس ا ل آ ن ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل غ ر ب ي ة والافلام ا ل غ ر ب ي ة ت م ل أ الفضائيات ا ل م س ل م ة أ ف ي ق و ا أ ي ه ا الناس يريدونكم أ ن تكونوا هكذا دائما حتى لا ت ر ف ع ر أ س ه ولا تجاهدوا ولا تناظلوا ثالثا من أ ك ب ر أ س ب ا ب ضعف المسلمين أ م ا م عدوهم هو داء التفرق ولا تنازعوا وتذهب ريحكم دول ا التفرق ء ا ت تنازعوا فتفشلوا وتذهب ش ر ذ ولا ي ح ك متفرقه دول م الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يقف باجل الدنمارك واحتل العراق ولم يقف أ ح د و ا ح ت ل ح د أ ف غ ا ن س ت ا ن ولم يتكلم أ ح د واحتل الناس واحتل لأن ال... واحتلت إ س ر ا ئ ي ل فلسطين ولم يتعرش أ ح د أ ي ن اتحادنا اتحادنا ه ل ا م شكلي ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة صفر صفر م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي صفر م ن ظ م ة كيدو كلها صفر أ ر و ن اتحادا فاعلا ب ت أ ش ي ر ه من د و ل ة أ و ر و ب ي ة تدوب أ و ر و ب ا كلها في بلاد المسلمين يقال لك هويتك و أ ن ت مسلم يقال لك هويتك ويكشوك زي ما احصل ح ا ج ة و ي ج ي ب ك في قفص ويدخلك ل الدم ي ن في الحديد و ا ل خ ف ا ر في بلاد المسلمين لا يقول لهم أ ح د هويتك لمجرد أ ن ه خواجه أ ح م ر منهزمون حق ل أ و ر و ب ا أ ن تحتل دياركم وحق لها أ ن تستنزف مواردكم ولو, ولو أ ن ك مسلم تحمل جواز ب ر ي ط ا ن ي في أ ي د و ل ة إ س ل ا م ي ة لا يتكلم معك أ ح د وتعيش عزيزا مكرما إن كانت هذه ليست الحقيقة كذبوني ان لم تكن هذه ا ل ح ق ي ق ة كذبوني اين الاتحاد الاسلامي ليس الاتحاد الإسلام الصوري ولا الهولاني الاتحاد ا ل إ س ل ا م ي الحقيقي داء التفرق والتشرذم في البلد ا ل و ا ح د جماعات تقوم في أ ط ر ا ف البلد في دارفور م ش ك ل ة في شرق السودان م ش ك ل ة السودان يراد ان يقسم لصالح إمن ل ص اوروبا ل ح أ التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ي ق و ا أ ي ه ا الناس أ ف ي ق و ا أ ي ه ا الناس رابعا غياب التخطيط والرؤى ا ل م س ت ق ب ل ي ة ماذا نريد أ ن نفعل ب ا ل إ س ل ا م س ن ة 2010 س ن ة 2010 كوريا سوف تملك أ ف ق ر رجل في العالم س ي ا ر ة و سوف, سوف تصنع سيارات س ن ة 2010 ل م ا ت ص ل س ن ة 2010 ب أ ل ف دولار سوف تمتلك عربيه و س ي ا ر ة تخطيط للسيارات ا ل ك و ر ي ة أ ي ن تخطيطنا لنشر ا ل د ع و ة في أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا والعالم بل أ ي ن تخطيطنا لنشر ا ل د ع و ة والوعي بين المسلمين وفي أ و س ا ط ه م غياب التخطيط والرؤى ا ل م س ت ق ب ل ي ة من أ ك ب ر إ ش ك ا ل ا ت أ م ت ن ا أ س أ ل الله تعالى أ ن يرد الجميع ع ل ي ه ردا جميلا و أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ م ن و ا ص ي ن ا إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على وصحبه وسلم الله على آله تسليما مبارخ نبينا كثيرا محمد الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ما هو واجبنا ك أ م ة م س ل م ة تجاه هذه ا ل أ ح د ا ث ولن أ ك و ن مبالغا لو أ ن ي قلت أ ن الواجب ا ل أ و ل علينا أ ن نمتلك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة من ا ل ع و د ة ا ل ص ا د ق ة وتغيير أ و ض ا ع ن ا ا ل د ا خ ل ي ة و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بالانكفاء نحو الداخل وتحقيق الذات و ا ل ع و د ة إ ل ى الله إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م من ا ل إ ي م ا ن وتحقيقه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ا ل أ خ ل ا ق والانحلال ومحاربه الفساد في مجتمعاتنا ا ل آ ن نسكن لك غ ب ا ن ا يقول لك سبوا الرسول وعملوا و ا ل و ح د ة القى لابسه جميل نحمد لك هذه ا ل ع ا ط ف ة أ ل ب س طويل واحتشم بعده الذين تقلدونهم هم الذين يفعلون بكم هذا هذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ا ل ي ة هي التي تنصر أ و ر و ب ا والدنمارك و أ م ر ي ك ا علينا و إ س ر ا ئ ي ل علينا أ و ل ا ً امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة ثانيا ً لا بد من امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة من دخول المعمل و ا ل إ ن ت ا ج و ا ل ا ن ك ب ا ب نحو ا ل ت ن م ي ة و ا ل ن ه ض ة ا ل ع ل م ي ة للمسلمين ولو أ ن ك أ فعلتني كيف تنتصر ا ل أ م ة أ ق و ل لك تنتصر ا ل أ م ة ب أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء ا ل إ ي م ا ن بالله ثم بالعلم نمرتين ث ثم بالعلم نمرت ثلاثه ثم بالعلم نمرت ا ر ب ع ة ولو قلت لي اعطيني عنصرا خامسا ينصرنا اقول لك العلم تنصر ت ا ل ا م ة بالايمان والعلم والعلم والعلم, والعلم. لا بد من طعاف السنن ا ل م ا د ي ة حتى لا نكون ر ه ي ن ة لغيرنا لماذا لا نتفوق عسكريا لماذا لا نتفوق ماديا لماذا لا نتفوق تقنيا ً وصناعيا ً ماذا ح ع ل بيننا وبين ذلك إ ن ه ا مناهجنا وعقولنا وواقعنا وحكوماتنا وتاريخنا و إ ش ك ا ل ا ت ن ا ا ل م ع ا ص ر ة إ ن كثير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت هي التي تقعدنا عن ا ل ن ه ض ة لماذا لا تنهض ا ل أ م ة ثالثا ً لا بد من و ح د ة إ س ل ا م ي ة و أ ق و ل إ ذ ا لم تجتمع ا ل أ م ة في رسول الله ففيمن تجتمع إ ذ ا لم تجمع هذه الاساءات ا ل أ م ة وتوحد ا ل أ م ة حكومات وشعوب متى ستجتمع ا ل أ م ة ينبغي أ ن تكون هذه ا ل ق ض ي ة سببا مباشرا ل و ح د ة ولو م و ا ق في ة ووحدة لوحدة ا ل أ ح د ا ث ونحمد لرئيس دولتنا تصريحه القوي في ق ض ي ة سب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكننا نريده موقفا اتحاديا يرد على اتحاد أ و ر و ب ا رابعا إ ن من أ ع ظ م واجباتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن به وحبه والزود عنه وكما أ ف ل ف ت ن ت ي ب ة بانتكاب ا ل م ا ز ل ي ة أ ر س ل ت ولدها حبيب في حروب ضده ضد مسيلمه و ا ل ص ح ا ب ة سبحان الله قاتلوا المشركين وقاتلوا المرتدين وقاتلوا المنافقين شيء عجيب حبيب اعتقله مسيلمه وقال له أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله فقطع يده اليمنى طبعا منبر لما أقول لك في ولكن ت م راوح ق ط ع ي د ه ق ولا ي و ا لا يقول كويس انت لو كنت م ح ل ت ع ا م ش ل و د ا ئ ي ا ف ع د ي د ب ت ك و س ا ل ر خ ص س ق و ل ر ب ن ا م ا م ر بالحلاك اللهم ط م ئ ن ب ان ل ي م ا ن قال اشهد ان محمد رسول الله قطع ي د ه ا ل يمنا ى ه الله د اني رسول الله ودمه ينزف قال أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله ق ط ع ا ل ك ر ا ء من حده وثاني ق ط ع الكره ا ل ث ا ن ي ة صار ك ا ل ف ر خ ة الدم ن ا ز ف من كرعين الاثنين ومن يدينه قال مسيلمة اتشهد أ ن ي رسول الله قال أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله و أ ش ه د أ ن ك م س ي ل م ة الكذاب قتل وانتصر المسلمون وجاءوا بحبيب في زنبيل في كفه ل أ م ه لما وضعت أ ك و ا م و أ ش ل ا ء فلذه كبدها أ م ا م ه جاء النساء يعزينها قالت لست له ب أ م إ ن لم يفعل به هذا أ ت ع ز و ن ن ي فيه ولمثل هذا أ ع د د ت ه أ ت ع ز و ن ن ي فيه ولمثل هذا أ ع د د ت ه هل أ ع د د ن ا أ ط ف ا ل ن ا و أ ب ن ا ء ن ا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن رسول الله فداه أ ر و ا ح ن ا وفداه أ م و ا ل ن ا و أ ه ل ي ن ا ولا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أ ج م ع ي ن فداك نفسي و أ ب ي و أ م ي وولدي وزوجي يا رسول الله ن ح ل ي دون ن ع ر ك يا رسول الله هذا شعار أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولقد ر أ ي ت يد ف ل ح ة ابن عبيد الله سلاه وقى بها رسول الله إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أ ن تعاد في نفوس الناس مكانته والحمد لله أ ن ه ا م و ج و د ة والحمد لله أ ن ه ا م ر ك و ز ة في الفطر ولكن علينا أ ن نتمسك بسنته و أ ن نحيي د ي ن ا خامسا إ ن من أ ك ب ر واجباتنا في هذه ا ل أ ي ا م وهذا الذي نقدر عليه نقدر على ا ل م ق ا ط ع ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ولا ك ر ا م ة ولك تذخيرك ومتع ا ت ب ر نفسك عمل تحديداته كون دافع بل إ ن استدعى الامر مقاطعه جميع منتجات الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي بغير إ ض ر ا ر بالتجار المسلمين بس منظر التجاره ع ن ي ن ا المسلمين هم عليهم الا ي أ ت و ا في بقالاتهم بعد هذا بهذه السلعه وعلى الموردين أ و المستوردين الا ي أ ت و ا بهذه ا ل س ل ع ة ل أ ن ه ا ستبور أ د ن ى أ ن و ا ع ا ل ن ص ر في عصرنا لو كان هنالك من موت لمتنا ولكن أ د ن ى أ ن و ا ع المقاطعه ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ولا ك ر ا م ة م انك تشوف ف س إنك انت عملت ح ا ج ة ك ب ي ر ة أ ي ه ا المسلمون إن من أعظمي واجباتنا ان نحيي ا ل ث ق ة في انفسنا اخيرا نحن نمتلك ق و ة ض خ م ة و ط ا ق ة ه ا ئ ل ة نمتلك بشر نمتلك ق و ة ب ش ر ي ة ض خ م ة نمتلك تفوقا روحيا عظيما الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل س ي ر ة ا ل ع ا ق ر ة نمتلك ق ض ي ة ع ا د ل ة ع د ا ل ة ا ل ق ض ي ة علينا أ ن ن ح ي المبشرات في ظل المحبطات من أ ج ل ا س ت ع ا د ة ا ل أ م ل و ا ل ث ق ة في أ ن ف س ن ا نحن قادرون على أ ن نغلب غيرنا وقادرون على أ ن ننتصر على عدونا إ ن انتصرنا على نفوسنا أ س أ ل الله تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ن يذل الشرك والمشركين اللهم من أ ر ا د بنبيك س و ء أ و أ س ا ء إ ل ي ه اللهم أ ر ن ا فيه عجائب قدرتك اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم يا ربنا ويا إ ل ه ن ا دافع عن نبيك اللهم يا إ ل ه ن ا ويا ربنا دافع عن كتابك اللهم إ ن ا عجزنا و إ ن ك لا يعجزك شيء اللهم إ ن ا ذللنا و أ ن ت العزيز القاهر الجبار المنتخب اللهم انتصر لنبيك اللهم انتصر لنبيه اللهم من كتب هذه الرسوم اللهم شل يده اللهم شل يده يا رب العالمين و أ ر ن ا فيه عجائب قدرتك واجعله ع ب ر ة للمعتبرين يا إ ل ه ن ا ويا مولانا أ ن ص ر أ م ت ن ا وقو ي إ ي م ا ن ن ا واحفظ س ب ا ب ن ا وائل ا ل أ م ن إ ل ى ربوع بلادنا واعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان اللهم من كان يصلي معنا في هذا المسجد عمل نور اللهم اشفه من عندك شفاء عاجلا اللهم إ ن ه كان من المواظبين على ا ل ج م ع ة اللهم قطعه المرض عن حضور ا ل ج م ع ة اللهم شفاء عاجلا يا رب العالمين ج ع ا ل أ خ و أ خ و ن ا الفاضل مهدي ابراهيم الذي كان يواظب على ا ل ص ل ا ة معنا في هذا الجامع والمسجد اللهم أ ع ل ي ه إ ل ى ا ل ع ا ف ي ة وامسح عنه بيمينك ا ل ش ا ف ي ة واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا